السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطي فَلَتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله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 ككل بلاله في النار انا قل وكفى خير مما كثروا الهاء وانما توعدون لاتاتي وما انتم بمعجزين ثم اما بعد ان شاء الله مع الكلام عن رساله البيوع ما زلنا مع انا اسف أسمع... ما زلنا مع الكلام عن قواعد البيوع في رسالة القواعد البينات في تقريب فوق المعاملات هذا هو رابط الرسالة كما ذكرنا مقبل لابد من يعني طبع الرسالة أو تنزلها على الجهاز والمتابعة بالكتابة لأن فيه فوائد ليست في الرسالة من أمثلة توضيحية أو شرح يحتاج إلى تبيين وتوضيح وقفنا عند فروقات بين المصطلحات. مزنا يعني إلى الساعة في مقدمة. لن ندخل بعد في الكلام عن القواعد ذاتها. إنما نحن اليوم بدنا الله بزلا جل ختام المقدمة. وبعد المقدمة نبدأ في قواعد فقه البيوع. اليوم إحنا مع ختام المقدمة وقفنا عند قول المصنف رحمه الله. ومن الفوائد فروقات بين المصطلحات. سنذكر جملة من المصطلحات في فقه البيوع ونفرق بينها. قال المصنف رحمه الله أولاً الفرق بين بيع المطر وبيع المكرة. وبيع المكره وبيع الملجء في شيء اسمه اضطرار في شيء اسمه الاجاء وفي اسمه في اسم شيء اسمه, شي اسمه اكره ولكل حكم في الشرع ولكل حكمه في الشرع فنفرق بين بيع المضطر وبينما وبين بيع المكره وبين بيع الملجء من الاجاء المطر هو رجل يملك شيئا ما نفيس عنده جاءه مثلا هدية من شخص مثلا وكان يعني هذا الشيء يعتز به شخص معزة كبيرة ولكنه احتاج إلى مال لظروف ما ولم يجد من يقرضه مثلا. فاضطر إلى أن يبيع هذا الشيء، اضطر إلى أن يبيع هذا الشيء النفيس الثمين، وما اضطره إلى ذلك إلا حاجته إلى المال. فبيع المضطر فيه يلجأ الإنسان، ويضطر إلى أن يبيع شيئا لحاجته إلى المال، لسداد ديماً، مثلاً. أو يحتاج إلى مؤنة لفاق على أهل على ولده فيضطر إلى بيع هذا الشيء نعم هو قد يكون في داخل أمره في داخل نفسه يعني حزين على ذلك ولكن لم يكره من أحد ما أجبره ما أكرهه سلطان ما أجبره أحد بل لكن هو طوعا ذهب ليبيع هذا الشيء كما ذكرنا لحاجته إلى المال فهذا البيع حكمه في الشرع أنه حكم أنه بيع صحيح بيع صحيح إحنا عندنا في باب, في باب العبادات يقال عبادة مجزئة ما معنى عبادة مجزئة أن يترتب عليها آثارها يترتب عليها آثارها إذا أتى العبد بعبادة ما من صيام من زكاة من حج لأركانها بضوابطها الشرعية تسمى عبادة مجزئة تبرأ بها الذمة ومن ظننا في الله أنه يقبلها نعم إذن أما في باب المعاملات فلا يقال عبادة مجزئة إنما يقال عب... فلا يقال معاملة مجزئة إنما يقال معاملة صحيحة ما معنى معاملة صحيحة؟ معاملة صحيحة أي يترتب عليها آثرها ما معنى يتلطب عليها أثرها أي أن البائع يمتلك المال وحقه يكون قد اكتمل على المال يعني يمتلك المال والبائع يمتلك السلع بيع صحيح فرد شروطه وضابطه الشرعية فالبيع المضطرف بيع صحيح في الشرع كما نص على ذلك الفقهاء منه ابن حزم قال ابن حزم رحمه الله بيع النطر قد تم عن طراد يعني هو البائع الذي يبيع هذا الشيء الغالي النفيس عنده نعم هو عز عليه ذلك ولكن كما ذكرنا ما أجبره أحد على ذلك فهو عن طراد كما قال تبارك على إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا أصبح حصر إنما البيع عن تراض. فهذا لم يجبره أحد فالبيع صحيح إذن بنقول أن بيع المضطر الدافع إليه هو, إيه؟ هو الحاجة لا الإكراه نقول الثاني بيع المضطر الذي دفعه إلى أن يبيع هذا الشيء ليس الإكراه لم يكره من أحد ذي سلطان والذي قوة إنما دفعه إلى ذلك الحاجة إلى المال وصل كده فهو بيع صحيح للحصول التراضي وهذا قول جمهور العلماء قال الحنفية بيع المضطر غير صحيح عند الحنفية أن بيع المضطر غير صحيح لماذا؟ لأنهم استندوا إلى حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المضطر هذا حديث عند أحمد وعند أبي داود هؤلاء علماء الحنفية لا يتحركون إلا بأثر فبنوا قولهم بعدم جواز بيع المضطر على هذا الحديث ولكن الراجح أن هذا الحديث في سنده مجهول وأيضا في سنده صالح ابن أبي رستم وهذا ضعيف ليس بشيء إذا القاعدة تقول أن الأحكام فرع على التصحيح بمعنى أننا لا نصدر حكما شرعيا إلا بناء على دليل صحيح فلما كان الحديث ضعيفا إذن فالراجح قول الجمهور العلماء بصحة بيع المضطر ولكن مع قولنا بصحة بيع المضطر لا بد أن نقف مع نخة مهمة جدا وهي أنه لا يجوز لمن سيشتري هذا الشيء من المضطر أن يستغل هذه الظروف التي هو فيها ويشتري منه هذا الشيء بثمن بخس، ك الذي يعني إيه في الماء العكر كما خرود. فإذا جاءك رجل مسل بشيء يبيعه ورأيته مسل أنه يعني يبيعه لأمر يعني وضيقة به وجائحة، فيحرم على الإنسان الذي شوفه يشتريه البائع الذي سيشتري من هذا الشيء أن يضطر أن يعني أن يستغل هذا الظرف، فيتخصه حقه. بل يشتريه منه بثمن المثل ما معنى ثمن المثل؟ ما معنى أنه لا جوز البائع لا جوز المشتري إلا أن يشتري هذا الشيء بثمن المثل هم. ثمن المثل أي الثمن الذي يباع أو تباع مثل هذه السلعة في الأسواق ثمنها في سعر السوق فلا يستغل هذه الظروف فيبخس هذه السلعة حقها مثلا فإن هذا من الظلم والظلم محرم نعم ثمن المثل معنى ثمن المثل هو ثمن مثل هذه السلعة في السوق مثل هذه السلعة تقدر بكم في السوق ها متعرف متعارف عليه نعم أحسنتي. مثل سمن هذه السرعة بعينها بكم تباع قيل أن تباع بعشرة ها فكان على المشتري أن يشتريها منه بعشرة لا يقل عن ذلك ولا يستغل ظروف هذا الشخص الذي يبيع الشيء مترلا إلى بيعه أما بيع الإكره النوع الثاني بيع الإكره معناها إنسان بيمتلك شيء معين قطعة أرض مثلا في مكان مميز فيأتي ظالم له قوة وله سلطان مثلا فيكره فيكره صاحب هذه الأرض على أن يبيعها له الرجل لا يريد أن يبيع هذه الأرض يملكها بيت يملكه ها سيارة يملكها لا يجوز لشيء لشخص أن يجبر على أن يبيع شيئا هو لا يريد أن يبيع هذا من أكل أموال الناس بالباطل فقدناه تبارك تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ها فبيع الإكراه يفتقر بيع الإيه الإكراه يفتقر يعني إيه يحتاج ها بيع الإكراه يفتقر إلى شرط الرضا فش رضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن طراض فحينما يكره هذا الرجل على أن يبيع شيئا هو لا يريد أصالة أن يبيع هذا بيع المكرى وهذا بيع غير صحيح شرعا لا تترتب عليه آثاره فحينما نعرف بيع المكره هو حمل المرء على بيع شيء لا يريد بيعه حمل المرء على أن يبيع شيئا لا يريد بيعه لما نسأل ما هو حكم بيع المكره نقول في الأصل عام أن إكره الشخص على أن يبيع شيئا لا يريد أن يبيع هذا بيع غير صحيح هذا بيع غير صحيح لأن فيه كما ذكرنا عدم وجود الرضا من البائع وصلت كده فهذا يسمى يفقد الاختيار يفقد الرضا فهذا يسمى بيع باطل بيع باطل كما ذكرنا أن هذا من إكراه بغير حق ما خصَّاله وارث عارف إلا أن تكون تجارة عن طراد منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفترقان اثنان إلا عن طراد لا يفترقان من الافتراق بين البائع والمشتري لا يفترقان اثنان إلا عن تراض أن يكون في رضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بيع وشراء المكره بغير حق لغو عندنا لغو يعني لا يصح بيع باطل عقد باطل قال شيخ الاسلام هو بيع غير لازم باتفاق المسلمين هذا إجماع بعد أن ذكرنا أدلة الكتاب والسنة إجماع شيخ الإسلام ان بيع المكره بيع غير صحيح بيع غير صحيح ولكن فأرى على ذلك مهم، وهو أن بيع المكره الذي ذكرناه غير صحيح، هو بيع المكره هو بيع المكره الذي يكون الذي يكون مكره بغير حق، وهل هناك بيع مكره بحق؟ قالوا نعم، لذا فهو كما مسطر عندكم في الرسالة أن بيع مكره على قسمين، بيع مكره بغير حق؟ هو الذي ذكرناه الآن قول الشيخ الإسلام عندكم في المذكرة قول الشيخ الإسلام عندكم في المذكرة ارجعوا إليها فبنقول أن بيع المكره على قسمين اكراه بحق واكراه بغير حق إكراه بغير حق الذي ذكرناه يأتي غشوم يأتي ظالم إلى رجل ضعيف يستضعفه ويجبره على أن يبيع شيئا لا يريد أن يبيع وهذا بيع باطل بالكتاب والسنة وإجمع الأمة هناك اسم آخر يسمى إكراه بحق أن يكره الشخص على أن يبيع شيئا هو لا يريد أن يبيع قالوا هذا هناك نوع اسم إكراه بحق ومثلوا لذلك بأشياء منها مثلا قالوا أن يكون رجلا مثلا يمتلك قطعة أرض في مكان مهم مثلا فأراد الحاكم أن يبني على هذا المكان مثلا مسجدا أو أراد أن يشتري الحاكم من صاحب الأرض هذه الأرض يجعلها طريقا للمسلمين في منفعة عامة أو أراد توسعة يعني أبلغ مثل ذلك مثلاً توسعة الحرامية لو أراد مثلاً الحاكم من باب المصلحة العامة وما علمهم المصلحة أراد توسعة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام فأكره صاحب بناية فندق مثلاً على أن يبيع هذا الفندق ليهدم لإحداث توسعة يحدث إيه؟ الله يحفظك يا عمر بين فيك شيء يا حبيبي بنعنا علنا فهذا فهذه هذا سمى يا جماعه اكراه بحق نقول ثاني ها قبل كما ذكرنا على مساله توسيعه الحرم مثلا عندنا مساله بنايه ضخمه فندق يعني خمس نجوم ومزود بكذا وكذا ولكن تاتي مصلحه اعظم لو عندنا أن عند تعارض المصالح كما ذكرنا في قواعد الفقه عندما تتعارض مصلحة عظمى مع مصلحة صغرى إيش يقدم المصلحة العظمى توسعة للناس اللي يصلون فيها ليلة نهار فمصلحة الجمع تقدم على مصلحة الفرق فهذا يسمى إكره بحق وعلى هذا فقس من القياس كتعة أرض مثلا أراد الحاكم أن يجعلها مثلا توسعة للطريق العام يبني فيها بنية لمصلحة عامة يؤسس فيها مسجد إلى غير ذلك فهنا هذا يسمى إكره بحق ولكن بشرط ألا يظلم صاحب هذه البناية ألا يظلم صاحب هذه الأرض بل يدفع له ولي الأمر ثمن المثل، ولا يظلمه في شيء وصلت كده فهذا نوع من أنواع الاتراه نوع آخر قالوا رجل مفلس أخذ من الناس قروضا وأخذ من هذا ومن هذا مثلا في باب مضاربة أو قروض وبدأ يخسر أموال الناس فهنا أتى القاضي إلى هذا المفلس فرأى أنه قد تبقى في يده مثلا بعض عروض بقى عنده مثلا بعض محلات أراضي وأموال الناس كثيره ضيع منها جزءا كثيرا وتوقف في يدي هذا الرجل بقايا من قطعة أرض محلات مثلا فهنا القاضي يجبر هذا الشخص الذي أفلس وضيع أموال الناس يجبره على أن يبيع ما تبقى في يده لسداد بعض أموال الناس نول ثاني عندنا رجل أخذ أموالا من الناس لباب المضاربة مثلا فضيع كثيرا منها فرفع الناس أمره إلى القاضي لينظر في أمر هذا الذي أكل أموال الناس فهنا أتى به القاضي فوجد أنه تبقى في يده بعض محلات أو أراضي فوجبره القاضي على أن يبيع هذا إكره بحق أن يبيع ما تبقى, تبقى وإلا فلو ترك هذه الأشياء في يد المفلس سوف يأتي على, يأتي على آخرها يضيعها كلها وهذا من أكل أموال الناس بالباطل فيلزمه القاضي يلزم من المفلس ليبيع, ليبيع ما تبقى في يده من محلات من أراضي من عقارات ليسدد جزءا من أموال الناس إذن الإكراه ينقسم إلى قسمين إكراه بحق وإكراه بغير حق وقد ربنا أمثلة العالم ذلك فرع على ذلك أيضا أحسد عليك الشيخ مصطفى فرع على ذلك أيضا يتعلق مسألة التراضي إذا كان التراضي لو عكس الإكره إذا كانت التراضي شرط في صحة البيع ولكن اعلموا أنه ليس كل بيع ليس كل بيع يصحب التراضي ليس كل بيع يصحب الايه نول تاني حاضر نول تاني تمام لونا بيع الاكراه انقسم الى اكراه بحق و اكراه بباطل الاكراه بحق ضربنا امثله له ضربنا امثله على اكراه بحق جيد جيد وهناك اكراه بغير حق ضربنا له امثله نخرج بنازل أمثلة بقواعد عامة أن الأصل في البيع لا يكون إلا عن تراض إلا في حالات معينة قديت الحاكم مع رعاية قديت المفلس لكن هنا فرع على ذلك إذا كان الأصل في الباولي كان الأصل في البيع أنه لا يكون إلا عن تراض فاعلموا أنه ليس كل بيع يا صاحب طرادي بمعنى إيه البيوع الربوية البيوع الربوية صاع من بصاعين من تمر هذا بيع ربوي هل يقال أن هذا بيع صحيح لأنه قد وقع رضا بين الطرفين نقول هذا رضا غير معتبر لما لأن القاعدة تقول رضا الشارع مقدم على رضا الناس وإلا لو تراد رجل وامرأة على الزنا عياذ بالله هل يقال أنه عند ذلك يجوز فعلهما بالطبع لا والعلم يعني في القوانين أسف المصرية القانون لا يعاقب على أمر الزنا إلا في حالتين لا ثالث لهما. أولا هو لا يسميه زنا يسميه مواقعة فالقانون لا يعاقب على مسألة المواقعة على قولهم إلا في حالتين لا ثالث لهما. الأمر الأول إذا كان عن غير رضا الذي يسمى الاقتصاب أمر الثاني إذا كان في شبكة تدار بالمال عيزا بالله ما سوى ذلك لا يعاقب على على الزنا وقالوا للزوجة ليس لها أن ترفع دعوة قضائية على زوجها إذا خانها إلا إذا فعل ذلك في بيت الزوجية الله مستهى كن بنول من الأصل في البيع أنه لأكون إلا عن رضا ولكن هناك حالات من الرضا قد تقع بين الطرفين ولكن تلغى ولا تعتبر لما لأن الشرع, لأن الشرع رضا مقدم على رضا الناس فلو تراضى اثنان مثلا على بيع ربوي نقول هذا بيع. كمثلا بيع الذهب بالتقسيط مثلا هذا بيع بين السائغ وبين امرأة بينهم تراضي لكن نقول ها هنا حرم الشرع بيع الذهب بالتقسيط فرض الشرع لابد أن يقدم فلما حرم الشارع الشرع هذا البيع نقول في هذا بيع باطل حتى ولو وقع حتى لو وقع التراضي حتى ولو وقع التراضي بين الطرفين مول ثاني واضح خلاص يعني السؤال سؤال أول سؤال الأول في واجب اليوم اشرح هذه العبارة ليس كل بيع يصح بالترادي وليس كل بيع يبطل بالإكراه هذه فوزير بس مش فواظير رمضان نحنا علمية الغاز علمية ها السؤال الأول يقول ليس كل بيع يصح بالترادي وليس كل بيع يبطل بالإكراه اشرح هذه العبارة حد يكتب معنا السؤال الأول قبل أن نكمل إشرح هذه العبارة النوع الثالث نعم إشرح هذه العبارة ليس كل بيع يصح صح بالتراضي وليس كل بيع يبطل بالإكراه. ذا الواجب بتاع السؤال أو بتعليقة اليوم. قال المصنف رحمه الله النوع الثالث من البيوع بيع الملجأ. بيع الملجأ. نقول صورة هذا البيع أن شخص ما يلجأ إلى أن يبيع شيئا. ها ليس كل نعم ليس كل بيع ليس كل بيع طلب إقرار النوع التاني ده نركز فيه عشان توضيح شوية بيع رجل أكره بقول إيه أكره اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو السابق رجل أكره عن يبيع شيئا لا يريد أن يبيع يجي رجل ظالم له سلطان مثلا ها في في في له حشية فوجبوا رجلا ضعيفا على أن يبيع شيئا هو لا يريد أن يبيعه معكذا فأتي هذا الضعيف إلى رجل آخر أيضا له قوة وله ظهر ها فيقول له يا فلان قد أكرهني هذا الشخص على أن يبيع شيئا أنا لا أريد أن أبيعه ماذا أفعل ففعلوا بينهم حيلة قد نتظاهر أنني لو كان ضعيفا ها بعت لك هذه الأرض وهذا على ورق فقط حتى إذا أراد هذا الظالم أن يأخذ مني هذه الأرض أقول أنا بعتها لفلان فلان الصعيان يتكلم معك لأنهما كلاهما يعني له قوة ولكن هذا قوته في الحق وهذا قوته في الباطل. نقول الثاني عندنا رجل ضعيف عنده شيء مثل قطعة أرض فأراد رجل آخر قوي ظالم أراد أن يكرهه إكره باطل على أن يبيع شيئا لا يريد أن يبيع. فأتي هذا الضعيف إلى قوي آخر ولكن قوي في الحق. يقول له يا فلان نتظاهر على الأرض أنني بعت لك هذا الشيء. حتى إذا أراد الظالم أن يأخذ مني هذا الأرض أن يبيعها أن يشتريها مني بالإكراء أقول أنا بعته لفلان. فلن يصدقني أتكلم معك لأنهما كلاهما أقوياء لكن هذا قوته في الحق. لدفع الظلم عن الناس وهذا قوته في الباطل في إيقاع الظلم على الناس فبيع الملجأ هو بيع ظاهري على ورق فقط لا تترتب عليه آثاره إنما فعل ذلك لما؟ لرد المظالم ورفع الظلم عن هذا الشخص الضعيف المستلعف في قريته مثلا إذا بنقول أن بيع الملجأ بيع ظاهري بيع على الورق لا تترتب عليه آثار إنما هي حيلة من حيل المشروع والحيل في الشرع حيل الشرع منها الجائز ومنها المحرم نضرب أمثلة لحيلة من الحيل الجائزة في الشرع ها. فكروا معي في حيلة مثلا وردت في القرآن أو في الصنة لحيلة جائزة ونريد مثال آخر لحيلة محرمه نوضح طب نقرب شوائيا كلمة حيلة قد عند الظهر يعني قد تقوله أنها كلها محرمه لا هناك حيال جائزة وهناك حيال المحرمه اضرب اه ما شاء الله صح كده كنت عودت سيدنا يوسف بس انتم ايه ممتازة سيدنا يوسف عليه السلام فعل حيلة جائزة قال يجعلوا السقاية في رحل أخيه جعلوا السقاية في رحل, رحل أخيه نعم يوسف تمام أنا م... نعم أحسن أنا من الماء دي دي من المعاريض حيلة مباحة تمام الكتب للصرح بين الشخصين أقوى إجابة هي حيلة سيدنا يوسف وفي هناك في مسائل الايه في مسائل صعب صعيني طيب اه ممتازة شاء الله احسنتي صح ده تطبيق الفل في رجل اراد الجماع فسافر باهله احسنتي صح صح شاء الله ان شاء الله ممتازه طب حيله محرمه لا صح, إجابة صح. إجابة صحيح. أحسنتي. حلة محرمة. أولا قبل أن ننسى حيلة جائزة متعلقة بالربا لما علي من السلم بأن رجلا باع صاعا بصاعين صاع طمر سيء صاع من طمر جيد بصاعين من طمر سيء فقال عين الربا ردوه احصلي لك ها فقال فقال السلم بيع الجمع بالدرهم ثم اشتري بالدرهم جانبا يعني إل المخرج سلم ما أغلق بابا إلا فتح بابا آخر فقال نحن نبيع الطمر السيء بالدراهم بفلوس ثم نشتري بالمال طمرا جيدا فهذه حيلة إيه حيلة مباحة أزين حيلة محرمة نساء يوسف لما كيدنا بيوسف عليه السلام تمام ها خرجنا عا على... خرج عليهن يعني عزين حيلة محرمة ها اليهود يا جماعة اليهود اليهود وما ما اليهود عليهم سحائب اللعنة اليهود هم حيلة محرمة طب نقول ال ال ها ما الله طيب السبت ممتاز إيش محمد احسنت أيوة لو تلاحظوا جماعة ان اليهود سبوا الله وسبوا الأنبياء بل وقصر الانبياء وفعلوا وفعلوا ما مسخهم الله تبارك وتعالى قرب وهذا عذاب شديد الا لما تحايلوا على الشر ها على الشر سيدنا ابراهيم وتخريم الاصنام كان كلام طاعه ما على لا ده ده ده يسمى تعريض لكن الله بيرخص يا شيخ صح لا, لا صح ذلك هي قصه اصحاب السبت ما مسخوا الا لما تحايلوا نصبوا الشباك في ليلة السبت فأخذوها يوم الأحد وقالوا ما نحن مصدنا إلا يوم الأحد إذن فبيع الملجأ هذا نوع من الحيل المباحة لرفع الظلم عن الناس أن يتظاهر هذا الضعيف أنه باع أرضاً لرجل قوي كان من الأقوية في الحق ليرفع هذا الظلم عن نفسه من هذا الظالم الغشوم أيضاً من الفوائد التي نأخذ منها مقدمة الفرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد. جموع العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا العقد الباطل هو هو العقد الفاسد. عند جموع العلماء من الشافعية والحنفية من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا عندنا ان العقد الفاسد هو العقد الباطل. سواء في أو في العبادات قالوا كلاهما سواء هذه المسألة ترى أكثر في مسائل أصول فقه فالجمهور قالوا عندنا كلاهما بمعنى واحد من حيث الصلاح من حيث الآثار مترتبة عليه فالفاسد عندهم هو الباطل في العبادات فالعبادة الباطلة هي الفاسدة هي التي لا تكون مجزئة ولا تبرأ بها الذمة وفي المعاملات العقد الفاسد هو العقد الباطل الذي لا ترتب عليه آثاره أما عند الحنفية فقالوا سنقول هذا قال الحنفية قالوا سنقول بقول الجمهور في مسألة العبادات فعندنا ان المعاملة في, في العبادات فعندنا أن العبادة الفاسدة هي الباطلة الحنفية قالوا للجمهور سنقول بقولكم في مسألة العبادات فعندنا العبادة الفاسدة هي العبادة الباطلة قالوا أما المعاملات فسنختلف مع الجمهور قلنا لما؟ قالوا أي الحنفية عندنا العقد الباطل يختلف عن العقد الفاسد قلنا فرقوا لنا فقالوا العقد الباطل هو الذي لا يكون صحيحا لا بأصله ولا بوصفه هندي أمثلة عشان عند الحنفية قالوا سنختلف مع الجمهور في مسألة المعاملات فنفرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد قلنا لما قالوا عندنا العقد الباطل هو العقد الذي لا يكون مشروعا لا, لا لا لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه لذا لا يتلطب عليه أثاره قالوا أما العقد الفاسد هو الذي يكون مشروعا بأصل باصله دون وصفه وعليه فهو بيع صحيح طب نضرب أمثلة لكلام الحنفية مثلا القول الحنفية فرقوا في المعاملات بين العقد الباطل والعقد الفاسد قالوا مثلا عندنا بيع الخنزير بيع الميتة بيع الخمر قال الحنفية عندنا هذا يسمى عقد باطل لأنه لا يصح لا بأصله ولا بوصفه ولا ترتب عليه أثاره قالوا أما بيع الذهب بالتقسيط كبيع ربوي قالوا هذا جائز بأصله لأن بيع الذهب بيع جائز قالوا هذا جائز بأصله دون وصفه لأن لما بيعنا الذهب بالتقسيط فقد قام به وصف الربا فقالوا هذا بيع عندنا يسمى بيع فاسد وليس باطل قلنا طب وإيه ثمرت الخلاف قالوا البيع الفاسد يمكن أن نصحح هذا البيع يعني زينب اشترت ذهبا بالتقسيط من البائع قالوا عن قول حنفية قالوا هذا بيع يسمى بيع فاسد نصححه كيف نصححه؟ قالوا تذهب زينب إلى السائر فتدفع ما تبقى في ذماتها من أقصاد جملة واحدة وبذاك يصحح العقد قالوا أما الباطل فلا يصح بحال لأنه بيا محرم لذاته بين خمر والخنزير والميتة. نقول ثاني لذلك قال صاحب رواية الصعود في أبيات من الشعر قال وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند آل الشام وخالف النعمان وابو حنيفة وخالف النعمان فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد. يعني عند الجمهور الفاسد والباطل في العبادات والمعاملات. أما الحنفية فقالوا لا العقد الباطل عندنا العقد الباطل عندنا ما كان محرما بأصله ووصفه كباع الشيء المحرم لذاته كالخمر فينزل الميتة الكلب إلى آخره. قالوا أما العقد الفاسد فهذا يكون جائزا باصلي زي بيع الدهب الذهب أصلا يجوز أن يباع ويشترى بائع بأصله دون وصفه يعني بيقوم به وصف فاجعله عقد فاسد قلنا لهم ما ثمرة الخلاف قالوا ثمرة الخلاف ان العقد الباطل لا صح بحال أما العقد الفاسد فنستطيع أن نصحح العقد الفاسد بأن نزيل الوصف, الوصف الذي أفسده زي إيه كما ذكرنا بيع الربويات الرأي في ذلك هو قول جمهور العلماء ان العقد الباطل هو الفاسد كلاهما محرم وكلاهما لا ترتب عليه اثاره نضرب مثال نضرب مثال في بيع الربويات عند الحنفيه على قولهم وتفريقهم قال الحنفيه بيع الربويات نستطيع أن نصحح البيع بإزالة الوصف الفاسد اللي هو جعله يقربه قال يزيل لهذا الوصف والراجح قال الجمهور علماء أن البيع الباطل هو الفاسد كلاهما عقد لا يصح ولا تلطب عليه آثار فعند جمهور قالوا البيع الربع مثلا هذا بيع لا يتلطب عليه آثار ولابد من نقد هذا البيع يفضل البيع ولا يصحح على كلام مين؟ عند الحنفية قول صحيح نزيل الوصف الفاسد والراجح قول الجمهور الدليل, الدليل عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن رجلا باع صاعا من طمر جيد بصاعين من طمر جنيب يعني مخلط ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل قال بما قاله الحنفية هل قال الرجل انت أخطأ لما بعت صاع بصاعين فرد الصاع الزائد عشان يبقى صاع لا قال ردوه عين الربا فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بفسد هذه المعاملة النبي الذي ما خير بين أمرائه إن أقصى هنا الأيسر أن سلم يقول مثلا بقول حنفية أن يقول مثلا الوصف الفائز الفاسد فيه ان فيه صع زيادة نردو ونصح البيع لكن ما هكذا كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بل قال ردوه عين الربا فمعنى ردوه أي أن هذا بيع لا يصح ولابد من رده إلى صاحبه إذن على قول الجمهور أن البيع الربوي لا يصحح بل لابد من الغاء هذا البيع ورد السلعة إلى صاحبها والمال إلى صاحبي لأنه بيع باطل فاسد خلافا لقول من؟ لقول الحنفية نبدأ بإذن الله تبارك تعالى في القاعدة الأولى أيضا قاعدة سهلة يسيرة لننطل فيها القاعدة الأولى نبدأ بفضله عز وجل ومنه لكن قبل أن نبدأ أي سؤال بإجاز تفضل أولا نأخذ السؤال الثاني قبل أن أنسى السؤال الثاني في الواجب اذكر الفرق بين بيع الملجأ وبيع نعم السؤال الثاني اذكر الفرق بين بيع الملجأ وبيع المضطر وبيع المكره السؤال الثاني اكتب الفرق بين بيع الملجأ وبيع المضطر وبيع المكره في, في السؤال الثاني أذكر الفرق بين بيع الملجأ و بيع المضطرب المكره و المضطرب و الملجأ قبل أن ننظر في قاعدة الأولى سؤالي تفضلها سؤال نعم آه... لنقول بيع غير صحيح هل يختلل شرط أوروبا والملجأ نعم المضطر والملجأ والمكره حتى نقول أن هذا بيع غير صحيح هذا لا يكون إلا لاختلال ركن من أركانه أن يختل ركن من أركان البيع كنا قلنا أركان البيع ثلاثة احفظوها أركان عملية البيع ثلاثة احفظوها جيدا نعم الثمن المثمن البيعان شيء يتعلق بالثمن المثمن ما هو الثمن ثمن السلعة المثمن هي السلعة نفسها البائعين وبيعه المشتري هذه أركان عمليات البيع تقوم على أركان ثلاثة ثمن مثمن وما يتعلق ب بالبائعين طبعا ب بشيء من الإجاز حنقولنا ثمن مثمن البياعين نعم البيعان بشدة الثمن يتعلق به إيه يتعلق به أمور أن يكون الثمن معلوم الأجل وإلا فلو قال المشتري سوف أتيك بثمن السلعة حين ما عندما تفرج مثلا فهذا بيع باطل للجهل بأجل الثمن فيتعلق بالثمن أن يكون معلوم الأجل وأن يكون معلوم القدر لو قال المشتري للبائع اشتري من هذه السلم بثمن يكون يعني بما تأثر لي مثلا فقال المشتري فقال البائع فقط هذا فيه جهالة إذن أركان عمليه البيع الثمن يتعلق به قدر الثمن يتعلق به قدر الثمن اقول اجل الثمن متى سيتم السداد المثمن يتعلق به ضوابط تو السلعه ان تكون جائزه ان تكون ليست بنجسه ان تكون فيها نفع والا فشراء ما لا شراء ما نفع فيه من اضاعه الاموال هؤلاء ال... المجانين الذين يشترون الشيء لا قيمة لها بالملايين يشتري العصا التي كان يمسكها فلان بملايين بتشترى الحاجات دي يقولون هذه مش عارف وسادة ها اتكأ عليها فلان فلان همثال هؤلاء يعني من السفهاء والله أولى أن يحجر عليه نحن ما يطلب من واحد منهم مثلا انفق على النفر ولكن على المساكين أو بناء مسجد أو يقول ان المسجد يقول الحقوق كثيرة يقول ينفق أموالا طائلة على أشياء من السفهات يقول ان المسجد يقول ان المسجد يقول ان المسجد يقول ان المسجد والله ان المسجد يقول ان المسجد يقول يتعلق الثمن الأجل والقدر يتعلق بالمثمن أن يكون لفعاً أن لا يكون نجساً أن يكون فيه نفع أن يكون مملوكاً لصاحبه إلى آخره يتعلق بالبيعان الرضا عدم الإكرار الرضا بحق القاعدة الأولى ربنا نهي نعم لا المزادات لا المزادات ليس كل ليس كل ما ما يباع فيها يكون ويه يعني من أشياء تافهة فنكلم على إيه على الأشياء التي يقال هذه الأشياء يعني العظماء مثلا كما يقال هذه الأشياء نفيسة وليست هناك لكن مزاد قد يباع فيه أشياء فيها نفع القاعدة الأولى الأصل في البيع الحل الأصل في البيوع دي قاعدة مهمة جدا 90% من المسائل البيوع يعني تبنى على مثل هذه القاعدة القاعدة الأولى وبها بدأنا الاصل في البيوع الحل هذه قاعده عظيمه وبها نختم الاصل هي القاعده العامه لو نشرح القاعده شرحا يسيرا ثم نتناول التفصيل فيها في غياب النهارده نعم في غياب القاعدة الأولى الأصل في البيوع الحل الأصل هي القاعدة العامة في البيوع الحل بمعنى إيه بمعنى أن الناس لهم أن يبيعوا ويشتروا كما شاءوا من سلع والذي يحرم عليك بيعا ما عليها أن يأتك بالدليل وإلا كان قائلا على الله بغير علي يعني الكلام دوت عندنا شقان العبادات والمعاملات. في باب العبادات، في باب العبادات العبادات قلنا العبادات الطوقيّة، فلذي يقول أن فعل هذا سنة سواء في الصلاة في الزكاة في الصوم، ها يأتينا بالدليل. إذا الأصل براءة الذمة الأصل أن الإنسان ليس مكلفا بعبادة ما إلا بدليل. فلذي يقول لك يا شيخ محمد مثلا مثلا كمثال من السنة أن تصوم يوم كذا تقول وين الدليل ها. فالأصل أن الذي يدعي شيئا ما من العبادات أنها سنة فعليه أن يأتنا بالدليل فأنا لا أتحرك إلا بدليل قال الله قال رسول اجمع الأمة ما سوء ذلك كان اختراعا فقد نص العلماء أن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في بداعا عندنا مثلا مع دخول شهر, شهر رجب ترى البدع مالا حصله لم لم أقول لم يصح في فضل رجب شيء إلا أنه من الأشر الحرم لم يصح في عندنا في مقال على صفحة اسمه سؤالات عن الرجبيات ترجعوا عليه بحث مهم عند صفحة صفحة الفيس سؤالات عن الرجبيات بحث. ذكرنا في مسألة الذبح الرجبية، مسألة الصلاة المخترعه مسألة الصيام كل هذا مما لم يصح فيه دليل، بل من الفعل الجاهلية لم يصح في فضل رجب إلا أنه من الأشهر الحرم فقط نرجع مرة ثانية بنقول في العبادات، العبادات التوقيفيه لا تفعل العباده إلا بدليل والذي يلزمنا بعبادة ما نقول ائتنا بالدليل، أما في العبادات فالعكس، أما في المعاملات فالعكس، المعاملات نبيع ونشتري كيف شئنا، متى شئنا؟ نبيع ما شئنا من سلع، والذي يحرم علينا شيئا ما يأتين بالدليل، فالأصل أن الإنسان يتعامل بما شاء من معاملاته، فالذي يحرم شيئا هو الذي يأتي بالدليل الأذلة على ذلك قال عز وجل نعم معنى توقيفية أي أنا أتوقف عن فعل عبادة ما حتى يأتيني دليل يقول أن هذه سنة أن هذا، هذه العبادة فرض لا أتحرك إلا بدليل توقيفية أي لا أتحرك إلا بدليل وإلا فلولا الدليل لا فعل من شاء ما شاء نأتي إلى القاعدة. الأدل على أن الأص في البيع ليه؟ نعم. الأدل على ذلك قال عز وجل وأحل الله البيع. واجد شاهد البيع. واجد دلالة هذا اسم جنس محل بالالف واللام يفيد يفيد العموم. بمعنى إيه؟ وأحل الله البيع. لما نحذف الف واللام ضع مكانها كل يصير المعنى إيه؟ وأحل الله كل بيع. لمعنى ألف واللام تفيد العموم. لأن ألف واللام قد تكون عهديا وقد تكون للعموم. كيف أعرف الفرق بينهما؟ احذف الألف واللام وضع ما كانها كل. إن استقام المعنى كانت تفيد العموم. إن لم يستقم كانت تفيد العهدية نعطي مثال: هوالعزوجل وعاصف رعون الرسول. هنا الرسول ألف واللام عهديا. ولا توقي ولا على العموم احذف الألف اللهم وحط ما مكانها كل وعاصى فرعون كل رسول لا المعنى مش مستقيم هو عاصى موسى فقط إذن هنا تسمى ألف اللهم العهدية أي عاصى موسى الذي تعهدونه ليس كل الرجل يسمى موسى بل موسى النبي عليه السلام نقول ثاني طب وما على الرسول إلا البلاغ عهديه ولا عمومية وما على وما على الرسول إلا البلاغ الفلا منهن عاهدية أم عمومية هم هم عشان وقت حمد جابر حمد صديق أو فينا وتصدق علينا إن الله أجز المتصدقين مم. وما على الرسول الا البلاغ عموميه عمومية عموم ما شاء الله ما شاء الله ممتازين صح عموميه اه ان البلاغ ده وظيفه إيه محمد فقط ولا عيسى فقط لا وظيفه كل أحسنتم جميعا ان وظيفه كل رسول ان يبلغ تمام تمام تمام ما شاء الله نرجع مره ثانيه عشان نميز بين ألف لم العهديه وبين العمومية في أحد يفعل ألف لم وضع ما كانها كل فإن استقوى المعنى كانت ها عمومية وإلا الله يبدو فيك عام الشيخ الله يحفظك يا شيخ محمد إذن هذه الأول على أن الأصف بيع الحل هو قوله تعالى وأحل الله البيع أكرمك الله قال عز وجل أيضا إلا أن تكون تجارعا تراض منكم ولا تقتل أنفسكم إن الله كان لكم رحيم فقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم فهنا الشارع أباح كل تجارة مشروع وأطلق فالإطلاق يدل على أن للناس أن يبيعوا ويشتروا متى شاءوا وقت ما شاءوا كيف شاءوا والذي يحرم يأتيهم بالدليل ومن السنة على أن الأصل في البيوع الحل نركز في النقطة ياس نركز في اللي مهمة جدا ايه, الأصل؟ إيه الدليل, على الدليل من السنة على ان الأصل في بيع الحل دائما السنة والاستقراء من الجريل بيعنه باستقراء أدلة السنة وجدنا أن السنة ورد فيها ذكر المحرمات من البيوع حرم النبي نهى الله عن بيع الكلب نهى الله عن بيع الخمر نهى عن بيع الخنزير يبقى الورد في السنة هو البيوعات الجائزة ولا البيوعات المحرمة ها السنة نصت على إيه نصت السنة على البيوعات المحرمة فدل على أن الأصل هو الجواز مش واضح نضرب مثال مريض مثلا مريض اللهم شمع الله ما اللهم <تصفيق> مش مرضان ومرضان المسلمين أرحم ما وطلنا المسلمين مريض مثلا بالسكر اللهم مش مرضى المسلمين ها فالطبيب أراد أن يخبره بقلا يأكل خمسة أطعمة ويأكل الباقي عايز أقول له متأكلتش خمس حاجات بس وكل الباقي الأيصر للطبيب أنه هو يقول له كل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. يعدده الأكثر والايسر ان هو يقول له ما تاكلش خمس حاجات بس يقول له عليهم ايهم الايسر للطبيب ان يقول له عشرين خمسين نوع هياكله ولا يقول له اللي الحاجات اللي مش هياكلها للخمس حاجات بس ان هو ايسر الايسر ها ان يذكر الاشياء التي تكون ضارة للمريض خمسة بس فدائما المنصوص عليه هو الاقل لا. ها دائما المنصوص عليه هو الأقل هو, إيه هو الأقل أو الثاني الذي نص عليه كذا كذا كذا هو الأقل والمسكوت عنه هو الأكثر اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا انك أنت العليم العظيم دائما المنصوص عليه هو الأقل والمسكوت عنه هو الأكثر لأن هذا هو الايسر فهنا لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على البيعات المحرمة دل أن الأصل العام والأكثر هو البيعات الجائزة نبدي سال، نبدي سال في المحرمات في النكاح الشرع ذكر ما يباح للرجل ان يتزوجه ام ذكر المحرمات عليه ها الشرع نص على ايه كتب السنه نص على المحرمات التي يحرم على المرء ان يتزوجهن ام نص على المباحات ام الشرع نص على من نص على المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم واخواتكم وعماتكم ممتاز وفي السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فلما دل على المحرمات دل على أن الأصل أن الرجل يتزوج ما شاء من النساء إلا ما حرمه الدليل وصلت كده فكما ذكرنا أن المنصوص عليه هو الأقل والمسكوت عنه هو الايه هو الاكثر ده خلاصه القاعده قال شيخ الاسلام اذا قبل ان نسرد اقوال العلماء وصلت بسرعه كده ها نعم القاعده مفهومه واضح نكمل ال ولا... نكمل لا مستحيل. تمام. غيره. أصله تمام. وما تغزلنا أبدا. أسأل ربي أن يشفيه شفاء لا يغادر سقم. أسأل ربي أن يشفيه عمر شفاء لا يغادر سقم. وأن يجعله من الصالحين من حمل كتاب الله. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينفع به امه الاسلام قال شيخ الإسلام الناس يتبايعون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة قال كما ياكلون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعه قال ايضا لا يحرم على الناس من المعاملات الا ما دل عليه الكتاب والسنه إلا ما دل يكتب سنة على تحريمه، وقال ابن حزم أيضاً أشوف، اتقوا الله، مش فاهم محمد آمين يا رب، اللهم احفظ أولدكم جميعاً، وانفع بهم أمة الإسلام نعم ربا يبارك فيكم ويبارك في أماركم وفي علمكم ويطيل أماركم ويحسن أعمالكم ويبارك لكم في علومكم اللهم مستحيل قال ابن حزم وكل بيع وكل بيع لم يأتي في القرآن ولا السنة تحريمه باسمه مفصلا فهو حلال بنص كتاب الله اذا ننتهي من ذلك ان الاصل في البيوع الحل الا ان يحرم الدليل مستر مصطفى مصطفى با من فوائد المطلقه بهذا بهذه القاعده نقول اذا كان الشرع قد أحل البيوع بقول وأحل الله البيع وحرم الربا فهناك بيوعات وردت في السنة على التحريم بمعنى قال عز وجل وأحل الله البيع إذن أصل إيه أن البيوع جائزة إلا ما حرمه الشارع وأتت السنة فحرمت جملة من الإيه من البيوعات زي تحريم الخمر تحريم بيع الخمر تحريم بيع الميتة تحريم بيع, الإيه؟ تحريم بيع الأصنام لذلك فأن, فإن قوله تعالى وأحل الله البيع هذا لا يعارض مثلا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لبيع الخمر أو بيع الخنزير لأن هذه الآية وأحل الله البيع عام مخصوصة بما ورد في السنة هنع نح اسمه إيه عام مخصوص يعني هل من تعارض بين قوله تعالى وأحال الله البيع وبين قول الله سلم نهى عن بيع الخمر هل في تعارض بين آية الحدث؟ يقال لا تعارض بل الآية عامة ها مقصوصة بما ورد في السنة من البيوعات المحرمة. نقول ثاني حينما نسألكم هل هناك تعارض بين قوله وأحال الله البيع؟ وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب لا تعرض كلا هو من مشكلة واحدة بل نقول أن الآية عامة مخصوصة بما دل الشرع بما دلت السنة على تحريمه وكما ذكرنا أنه لا تعرض إذا الآية عامة أن الأصف بيع الحل والسنة تؤيد ذلك لأن السنة لما ذكرت المحرمات من البيوع فقط ذكرت المحرمات دل ان الأصل دل أن الأصل أن الناس يبيعوا ويشتروا كيف شاءوا إلا ما حرمه الدليل صلى الله عليه وعلى النبي وعلى آله وصحبه وسلم على السؤال الثالث والأخير من الواجب السؤال أشهد المرة جاءة مع القاعدة الثانية العبرة في العقوب بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني اتباعوا الرسالة علموها لغيركم إن لم تستطع أن تعلم فلا تكتم العلم أنشر ليس شرطا أن تكون مدرسا أو تكون مدرّسة مثلا بل يعني لا تحقرن من المعروف شيئا أنشر لو إنسان تعلم مسألة علمية ونشرها للأسف كثير من إخواننا لا يحسن استخدام وسائل الدعوة الذي يخرج على الفيس ويكتب مثلا كان يمشي مع فلان وتغدى مع فلان وإن منعك إذا لم تكتب صلى الله عليه وسلم فقد منعك الشيطان أمور يعني من التفاهات إنسان وال... يصاد على سلم لا حرج لكن إنسان مثل لم يصاد على يقول قد منعك الشيطان وعلى أن الشيطان قد منعك و... هو صراحة إذا ما نستغل السؤال التعوية في ناشط العلم تعلمت معلومة بل ليه عني ولو أهيها رسالة مثلا عندك لو نزلنا رابط أي رسالة على موقع لعلها تصل إلى القمر وأنت لا تدري سؤال الثالث والأخير أذكر أدلة السنة سؤال الثالث والأخير أذكر أدلة سيصد صغيرة أنت معنى سقما صقم المرض سما قال عن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم السقم هو المرض قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم إنها طعام طعم وشفاء سقم سما قال في الحديث إشفي إن شافي شفاء لا يغادر سقمة تمام السقم المرض السؤال الثالث الواجب السؤال الثالث والأخير اذكر أدلة السنة على أن الأصل في البيع الحل اذكر أدلة السنة على أن الأصل فاحل إن شاء الله مرة جاية مع القاعدة الثانية من قواعد البيوع الأصل في العقود بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني إلى هذا الحد ننتهي وصلى الله على النبي لو أي سؤال تفضل